كُلُّهُمْ مَشَأَؤُهُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ آثَ كُلُّهُمْ مَشَأَؤُهُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ آثَ أَتِي شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُوا مَعْرُوهَ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعذبون ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم